الله الرحمن الرحيم ذلك لا في الهدى مِنْ دُونِ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ قالَ مَنْ اَمِنَ وَمَنْ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ لَيَعْمَلَنَّ كَمَا يَشَاءُ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من صدرك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على عهدى مصدر بهم وأولئك هم